يقادعون الله وهو قادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا إن المناتين يقادعون الله وهو قادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا وإذا قاموا والصلاة قاموا كسا لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا والشكروا إلى الصلاة قاموا كسا لا الناس ولا يذكرون